فأو شئناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم آذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون، إنما تذر من التبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب.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 يسالون وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان تنتم لنا رجما منكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ااين ألمتم بل أنتم قوم مسرفون؟ قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم. أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر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 يعلمون يا ليت قومي علمون يا ليت قومي علمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن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 العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت بأيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه فإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لها يَرَى الْقَمَرَ وَلَيْلُ سَابِقٌ نَهَارٌ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم ازواجهم في ظلال على الارائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون يصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولون شاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولون شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عَمِرُّنُ نُنَكِّسُ في الخلق فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُمُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِلَّا وَإِلَا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 آلِهَةٌ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى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 إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له أي يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون